الضالين والرجم بسم الله لكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلمون وإذا فأما الذين آمنوا فزادت All right. <laughs> لقد <تصفيق> جاء فَإِنْ ثَمَّ لَوْ فَهُوَ Allah <laughs>